Łydek الصحه ما تقابلي ومخبي لي ładna w kawałnierz Nie jestem buta, ande kuszę, nie jest abie, nie chce mi, adam zamartwia, z głosietyja, nie ma szczęścia, ale سامع ولا هتروى يا في العديان يا كتير العشق يا عم ربدي عليك دي مزنا عندك الصحب انا لا تقيدي بدخلني بدخلني علما دمر بس كنتي أنت يا يا محشي ولا ادم انا ما عرفش الخير دينك تالي اشرف سنين وقع لي ناس كانت تزيدو وغيرتي لي لقلبك عندك تصحبي ما تقطفلي و تقليلي ارضك ناس كنتي ياما عشقتي و لا الخير هني قلبي موسيق ولو بعيد عندك الصح لا تقابليش وتخليني اه هاقدم دمره اسكنتي الميه ميه نعشبني ولا انا ها الراب الخير Niech mnie nie znajdzie, ale zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio zbytnio Piękny, pamiętajmy, że nie ma zbyt wiele. Piękny, pamiętajmy, nie ma zbyt wiele. Piękny, pamiętajmy, że nie nie